أربعة عشر. استمع إلى الأصوات التالية، ثم أعدها. ها هي هو أ آي أو أ أ م ما مي مو ي يا ي يو